116. للذي كنتم به تكذبون 117. أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 118. إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأتونَنَا عَنِ اليمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاهر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين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 عنها ينزفون وعندهم قاصرات الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين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 ولولا نعمة ربي لكونت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثلي هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إن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 إِذْ قَال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ماذا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ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 كذبووه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الْآخَرِينَ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 وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَاغْصِرْ فَسَوْفَ يَنْصُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ